بسم الله الرحمن الرحيم 112. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة 115. إذا رجت الأرض رجا 116. وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا 118. وكنتم ثلاثة 119 فأصحاب مَا ما أصحاب الميمنة 110 مَا المشأمة ما وَالسَّابِقُونَ المشأمة 111 والسابقون السابقون 112 أولئك المقربون في جنات النعيم 121. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين 122. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين 123. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين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 لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما 110. إلا قيلا سلاما سلاما 111. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين 112. في سدر مخضود 113. وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب 129. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة 120. وفرش مرفوعة 121. إنا أَبْكَارًا إن شاء 122. فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين 121. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين 122. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم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 لا لآكلون من شجر من زقوم 120 فمارئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون 122. أفرأيتم ما تمنون 123. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون 124. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين 125. على أن نبدل أمثالكم فيما لا تعلمون 111. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون 112. أفرأيتم ما تحرثون أَمْ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون 114. لو نشاء لجعلناه حطاما فضلتم تفكهون 121. إنا لمغرمون 122. بل نحن محرومون 123. أفرأيتم الماء الذي تشربون 124. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء أجاجا فلولا تشكرون اَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُرَوْنَ أَأَنتُمْ أَن شَأَتمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ فَسَبِّح بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَلَا 112. وأقسم بمواقع النجوم 113. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم 114. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون 116. من رب العالمين 122 أفبهذا الحديث أنتم مدهنون 123 وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون إِذَا فلولا إذا بلغت الحلقون 125 111. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون 112. فلولا إن كنتم غير مدينين 113. ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين 121. فروح وريحان وجنة نعيم 122. وأما إن كان من أصحاب اليمين 123. فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين 111. فنزل من حميم 112. وتصلية جحيم 113. هذا لهو حق اليقين 114. فسبح باسم ربك العظيم